بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ف ل ا م ميم صاد كتاب انزل إ ل ي ك فلا يكن و في صدرك حرج منه لتنزل به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما انزل إ ل ي ك م من ربكم ولا تتبعوا م ن د و ن ه أ و ل ي النابلسي ء ق ي ل ا ما ت ذ ك ر و وكم ك من ن قرية ه ل ه فجاءها ا ن ا ب ت و هم ق ا ئ ل و ن ف م ا ك ا ن دعواهم إذ جاءهم إذ ب س ن ا إ ل ا م ي ه ف موسوعه النابلسي ن ف للعلوم ن ن ق ص ع ي ه م ب م الاسلاميه كنا غائبين و و يومئذ ز ن ل ح ق فمن ت م و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 ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ل ل م ل ا ئ ك ة اسجدوا ل آ د م فسجدوا فسجدوا الا إ ب ل ي س لم يكن من الساجدين قال ما منعك أ ل ا تسجد إ ذ ا موتك قال أ ن ا خير منه قال أنا خير من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 شركه الهدى م شركه دعويه م غير ربحيه م و ل ا ت مضمون ا ل ا ج ت م ا ر ي ل موسوعه ك م ن النابلسي جهنم للعلوم الاسلاميه ن ح ث ش ئ ت م ولا تقربا هذه ا ل ش ج ر ة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما ل ش ي ط ا ن ليبدي لهما ما غ و ر ي عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا أ ن تكونا ملكين أ و تكونا من الخالدين وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا ل ش ج ر ة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق ا ل ج ن ة وناداهما ربهما ل م ن ه ك م ا عن تلكما ا ل ش ج ر ة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 ولكم في ا ل أ ر ض مستقر ومتاع الى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آ د م قد انزلنا عليكم لباسا, لباسا واريس اتكم آ وريشا ولباس ا ت ق و ى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 ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما انه يلاكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها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 وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل ا م ة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون يا بني ادم اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم موسوعه ل ي النابلسي ي للعلوم الاسلاميه ن ف ا خالدون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 كلما دخلت أ م ه لعنت اختها حتى إ ذ ا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم ل أ و ل ا ه م إن ا ل ذ كذبوا ي بآياتنا ن و ا س ت ك ب ر و ا ع ن ه الله ا تفتح م أ ب و الحسنى ب ا س م ا لا ء ت ت ف حتى يلجى ل ج ا م ل في س م ا ل خ ي ا ق و ك ذ ل ك ن ج ز ا ل م ج ر م ي ن للعلوم ه جهنم م من ن فوقهم و غ ا ش و ك ذ ل ك نجزي ا ل ظ ا ل م ي ن و ا ل ذ ي ن آ م ن و ا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 وما كنا لنهتدي لولا أ ن هدانا ل ل ه لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونذوق ان تلكم ا ل ج ن ة أ و ر ث ت م و ه ا بما كنتم تعملون ونادى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 ف أ ذ ن مؤذن بينهم بل ل ع ن ة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم ب ا ل ا خ ر ة كافرون وبينهما حجاب رجال ر ي ع موسوعه ن كلا النابلسي د و ا ا أ ص ح ا ج ن ة أن ل ل ع ل ي ك م ل الاسلاميه و إ ذ ا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا, قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أ ص ح ا ب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ا م وما كنتم تستكبرون أ ه ؤ ل ا ء ا ل ذين أ ق س م ت م لا ي ن ا ل ه م الله برحمه ودخلوا ا ل ج ن ة لا خ و ف ع ل ي ك م ولا انتم ت ه ز ن و ن و ن ا د ى أَنَفِيضُوا علينا, عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ يَوْمٍ مَا ََ ر ز قالوا َ ك ُُ م ل ل ََّ ه ق ا ُ إِنَّ ان ل ل عَلَى ل ََ حَرَّمَهُمَا َّ ه ر ا ا ْ ك ف ِِ ي َ إِنَّ الله ََّ حرمهما ََََُّ على ََ الكافرين ََِِْ الذين ََِّ اتخذوا ََُ و و ل ه اسماء ولعبا الله ي ا ا ي و م ن ن س ا م ا ل يومهم ح س ن ولقد جئناهم بكتاب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 ونرض في ي ستة أ ا مسخرات ثم ا ت و والشمس والقمر والنجوم ى على العرش الليل النهار يطلبه حقيثا يغشي م س ب أ م ر ه أ ل ا له الخلق و ا ل أ م ر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تدرعا وخفيه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 حتى إ ذ ا أ ق ل ت سحابا ثقالا سقناه لبلد, ميت سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء ف أ خ ر ج ن ا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلهم يتذكرون والبلد الطيب يخرج نباته ب إ ذ ن ربه والذي خبث لا يخرج إ ل ا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم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 ل م و س و ل من رب ا ل ع ا ل م ي ن أ ب ل غ ك م ر س ا ا ل ت ر ب ي وأنصح للعلوم ك م ن ا ل ل ه م ا لا ت ع ل م م و أو ن ع ج ب ت ا ء ك م ذكر على رجل م ن ك لينذلكم م و ل ت ت ق و ا و ل ع ل ك ك م ترحمون و ف ذ ب ه ا ل ن ا ه و ا ل ذ ي للعلوم ك الاسلاميه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 ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من ب ع د قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون قالوا أ ج ئ ت ن ا لنعبد الله وحده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 م و ق ط ع ن ا دابر ا ل ذ ي ن ك ذ ب و ا ب آ ي ا ا وما كانوا ت ن م ن ي ن و إ ل ى ثمود أخاهم ا ص ل ح ق ا ل يا ق و م الاسلاميه ر قد جاءتكم بينكم من ربكم هذه ن ا ق ة الله لكم آ ي ة فذروها تاكل في أ ر ض الله ولا تمسوها بسوء ف ي أ خ ذ ك م عذاب ن ل ي ل واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا ان لا ل ل ه و تعثوا في الارض مفسدين قال ا ل م ل أ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن امن منهم أ ت ع ل م و ن ان صالحا مرسل من ربه قالوا إنا ربهم وقالوا صالحوتنا يا بما تعذنا المرسلين إن كنت من المرسلين فأخذتهم فأصبحوا في ديرهم جاثمين فتولى أ خ ذ ه م الرجحة ف أ ص ب ا جاثمين في ف ذرهم ت و عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم ر س ا ل ة ربي ونصحت لكم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 موسوعه النابلسي أن للعلوم ر ت ه ك ا ن ت ل ا س ل ا ب ر ي ن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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله منام ن به, من به وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان ع ا ق ب ة المفسدين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 ن ع و د ف ي ه النابلسي إ ا أ الله ر ن ا ل ل ع ل م ا ع ل ى ا ل ل ه ت و ك ل ن ا ربنا افتح ب ي ن ن ا وبين ق و م ن ا ب ا ل ح ق وأنت خير ا ل ف ا ت ح ي ن وقال ا ل م ل أ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم و اذا لخاسرون ف أ خ ذ ت ه م ا ل ر ج ف ة ف أ ص ب ح و ا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا, كأن لم فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا أ ن ن لم ي و فيها ل ذ ك ذ ب شعيبا هم الرجفه موسوعه ن م و ق ا ل ي ا قوم لقد ب ل غ ت ك م ر س ا ا ل ت ر ب ي ونصحت للعلوم ك فكيف م س ك ا ف ر ي ن و م ا أ س ل ن ا في قرية م ن ن ا ل ب ي إلا أ خ ذ ن ه لها ا ب موسوعه ا ء ا ل النابلسي ئ ا ل ح حتى س ن ة ع ف و و ا ا ق ل و ا قد م س ب ا ل ض ر ا و ا ل س ر ا ء ف أ خ ذ ن ا ه م بغتة وهم لا ي ش ع ر و ن ولو ان أ ه ل ا ل ق ر ى آ م ن و ا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا ف أ خ ذ ن ا ه م بما كانوا ي ق س م و ن أ ف ا م ن أ ه ل ا ل ق ر ى بياتا و ه م ن ا ئ م و ن أ و من أ ه ل النابلسي ق ر ي ت ه م للعلوم ه ا الاسلاميه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 و أ ر س ل في ا ل م د ا ئ ن حاشرين ياتوك بكل ساحر ع ن ي م وجاء السحره فرعون قالوا قالوا ان لنا لاجرا كنا نحن الغالبين قال نعم و إ ن ك م لمن المقربين قالوا إ م ا أن تلقي و إ م ا أن نكون نحن الله م ق ا ل ألقوا فلما س ح ر و ا ا أعين ن ل س واسترهبوهم وجاء و ح ي ن ا إ ل ى موسى أ ن ا ل ق عصاك ف إ ذ ا هي ت ل ق ه ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ف غ ل ب و ا هنالك وانقلبوا صاغرين و أ ل ق ي ا ل س ح ر ة ساجدين قالوا آ م ن برب ا ا ل ل ع موسوعه ي ن رب م ى ا ل ف ر ع و ن آمنتم ب ه ق ب ل أن ل ذ ن ل ك م إن ه ذ ا ل م ك ر م ك ر ت م و ه في ا ل م د ي ن ة ل ت خ ر ج و ا م ن ه ا أ ه ل ه ا فسوف ت ع ل م و ن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 وَلَا أ شركه غ الهدى ي ن ا شركه دعويه غير و ذ ربحيه ذات مضمون ا ج ت ن ا ع ي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 و م ن بعد م النابلسي ج قال عسى ر ك م أن ي ه ك عدوكم و ي ت خ ف ف ك م ا للعلوم أ ر فينظر ض كيف ت ع م و ولقد ن خذنا ف ر و ن ا س ن ن ي ن ق ص ن ا ل ث م ر ا ت ل ع ل ه م ي ذ ك ر و ن فإذا ا ج ء ت ه م ا ل ح س ن ة ق ا ل و ا ل ن ا هذه وإن ت ص ب ه م س ي ئ ة يطيروا ل م ع ه ل ا إ ن م ا ل ا س ل ه ولكن ا م ل ه م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 ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك إ ن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إ س ر ا ئ ي ل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 ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إ س ر ا ئ ي ل البحر فاتبعهم فرعون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 أ ب غ ك م إلها و ه و فضلكم ع ل ى ا ل ع ا ل م ي ن ل ل ع ا و م من ا ل فرعون ي س و و م ن ك م سوء ي س و موسوعه ن ك م ا ل النابلسي ب ي ق ت و أ ب ن ء ك م ت ح و ن للعلوم ف الاسلاميه ء ن ربكم ع ظ م و ع د اسماء ث الله ي ة ا ل م س ن ا ميقات ربه أربعين ليلة ربه وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومك واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه, وكلمه ربه قال رب ارني أ ن ظ ر اليك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 قال يا موسى إ ن ي اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في ا ل ا و ا ح من كل شيء موعظه وتفصيلا م و ع ظ ة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا ب أ ح س ن ه ا ساريكم دار الفاسقين س أ س ر ف عن اياتي الذين يتكبرون في ا ل أ ر ض بغير الحق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 ذلك ب أ ن ه م كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا ولقاء الاخره حبطت أ ع م ا ل ه م هل يجزون إ ل ا ما كانوا واتخذ قوم موسى من بعده من حريهم عجلا جسدا له خوار الم يرونه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في ايديهم وراونهم قد ضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إ ل ى قومه غضبان أ س ف ا قال ق ابي ل سما خلفتموني من بعدي ع ج ل ت م امر ربكم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 إ ن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أ خ ذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمة, هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا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 أنت و ل ي ن النابلسي فاغفر لنا وارحمنا للعلوم ا ل ا ب ل ن ا ف ي ه ذ ه ا ل د ن ي ا ح س ن ة وفي الله آ خ ر ة إ ن الحسنى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 الذي له ملك السماوات والارض لا إ ل ه إ ل ا هو يحيي ويميت ف آ م ن و ا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون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 ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف و ر ث الكتاب و ر ث الكتاب ي أ خ ذ و ن عرضها ذلدنا ويقولون سيغفر لنا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 والذين ي م س ك و ن بالكتاب و أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة إ ن ا لا ل س ي للعلوم ف ق ه كأنه ظ ل ة و و ظ ن ا أنه و ا ق م ي ه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذ اخذ ربك من بني آ د م من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم, واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى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 افتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون واتل عليهم, واتل عليهم نبا الذي اتيناه آ ي ا ت ن ا فانسلخ منها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 ذلك مثل القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم مثل الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا و أ ن ف س ه م كانوا يظلمون 「明日を迎えたのは私の手を借りてください」 لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها أ و ل ئ ك ك ل ا ن ع ا م بل هم أ ض ل أ و ل ئ ك هم الغافلون ولله ل س م ا ء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون ولذين ا كذبوا ب آ ي ا ت ن ا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون و أ م لي لهم إ ن كيدي متين اولم يتفكروا ما بصاحبهم من ج ن ة إ ن هو إ ل ا نذير مبين أ و ل م ينصروا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 إلا بغته ي س أ ل و ن كأنك ك حفي ع ن ه ا ق ل إ ن م ا ع ل م ه ا عند ا ل ل ه و ل ك أكثر ن ا ل ن ا س ل ا ي ع ل م و ن قل ل اسماء أملك ل ن ف ي ن ف ا ل ا م ا شاء الله ولو كنت أ ع ل م الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان ا إ ل ا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن إ ل ي ه ا ف ل موسوعه ا النابلسي ح م ت ح م خفيفا فمرت ه ف م ا أ للعلوم و ا ل ه ر ب ا ل إ ن ن ت ا ص ا ل ح ا لنكونن م ي ه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 ولا أ ن ف س ه م ينصرون و إ ن تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أ د ع و ت م و ه م أ م انتم صامتون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 أعين たちは私の思いを語り継がれているの ن すが私は私の思いを語り継がれているので ك が私は私の思いを語り継がれているので ل が私は ل の思いを語り継がれ الكتاب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 「ほんのり」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 هذا بصائل من ربكم وهدى و ر ح م ة لقوم يؤمنون و إ ذ ا قرئ القران فاستمعوا له, له وانصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه